بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين حاميم والكتاب المبين جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حكيم وإنه فِي أم بدن الع حكيم أفَ نَضبعَكُ مُذكَ صَحًا أَنْكُ تُم قَومَ مسْبين أفَ نَضْبعَكُ مُذكَ صَحًا أَنْك تُم قَومًا مُسْبين وَوكمْ أأَررسَلنا مِن النَّبم في الأولين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 فاهلكنا اشد منهم بطشا ومظاماثل الاولين فاهلكنا اشد منهم بطشا ومظاماثل الاولين ولئن سالسهم من خلق السماوات والارض لاقولن خلقهم العزيز العليم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 قادر فانشأنا به بلدة نايجة كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون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 وَتَقولُوا سُببحانَ الذي صَخخَرَ لَ هذاَا وَمَا كُا لَهُ مُقُنين وَتَقولُوا سُجحَانَ الذي صَخخَرَ لَن هذاَا وَمَا كَُّ لَهُ مُقُِنين وَإِاهِلَ رَبِّنَ لَم قَلِبُون وَإِا لَنَمُنْ قَلْبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْآءَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْآءَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ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 وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُوَ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُوَ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أمة بل قالوا إنا وجدنا كَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ إلا, إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا على وإنا من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا, وإنا على آثارهم مقتدون وإنا على آثارهم قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مما, مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ كَافِرُونَ قَالُوا إِنَّا بِمَا سئلت بكافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين اتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إن انني براء مما تعبدون واذا قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين الا فإنه سيهدين وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْمَاْتَعَتْهَا أُولَٰئِ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ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 أَهُمْ يَقَسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ في الْحَيَاةِ الدُّنْيَا أَهُمْ يَقَسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بعض درجات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 ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم لَجَعَلْنَا جَعلناالِمَ يَكْفُرُ بِال لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيوتِهِمْ أَذْوابَو وَصُرًا عَلَيهَا يَتَّكِ أُونَ وَزُفْرفَا وَلِبُلوتِهِمْ أَذْوَابَوْ وَسُررًا عَلَيهَا يَتَّكُِونَ وَزُفْرضَا وَإِن كلُلّ ذَلِكَ لََّا مَتَعُ الحَيةِ الدُّنْييا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 حتى إذ جَأَنا قَالَيا لَتَب وَوبَنك بُعدد المشقين فَبِسَ القَرم حتىََّ إ جَأَنا بعد المشرقين فَبِس القرين وَلَثَكُ اليَومَ يغّلَتُم أنكُم فِي العذاابِ مُشْتَِفون وَلَ فَكُ فِي العذاابِ مُشْتَِفون أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنْ مَا نَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمِينَ فَإِنَّمَا نَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم فستَمسِك بالالَّ أُحيَ إلَكَ إكَ علىى صِاطِم مستُسَْقيِيم فَسَسك بالالَّ أحيي إلَكَ إكَ على صِاطٍ مستُتَقيم وَإِهُ لذِكرُ الَّكَ وَلِقَومِكَ وَسَوفَةُ السَّلون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 اجعلنا من دون الرحمن آلهتين يعبدون اجعلنا من دون الرحمن آلهتين يعبدون ولقد ارسلنا موسى باياتنا الى فرعون وملئه فقال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 لَمَّا جَاءُ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ مِنْ أُخْتِهَا واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا ايها الساحر ادع عِندَكَ ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون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 ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهر ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهر تجري من تحتي افلا تبصرون وَهذِأَنهَا بُتَجرْمِ تَحْت أَفَل تُدَصِرون أَمْ أأَلَ خَيْرُ مِنْه الذي هومَهينُ وَلَا يَكَادُ يُبين أَمْ أأَلَ خَيْرٌ مِنْهَّ وَلَا يَكادُ يُبين فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَدِرِينَ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَدِرِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فلما ذَكَرْنَا انْقَلابَ مِنْهُمْ فَأَوْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ وَلَمَّا ضُرِب بنو نضيرًا مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّون وَقَالُوا أَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ وَقَالُوا أَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خصمون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 وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوا هَٰذَا صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الذي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة و مبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله و اطيعون اتقوا الله و هو ربي و فاعبدوه إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَمِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ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 الاخ الاو يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين الاخ الاو يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه انتوا وازواجكم تحبرون ادخلوا الجنه انتوا وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب يطاف عليهن بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الآنسة تلذ الأعين وفيها ما تشتهيه الآنسة تلذ الأعين وأنتم فيها خالدون, وأنتم فيها خالدون وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يفتر عنهم وَهُمْ فِيهَا مُبْلِسُونَ لا يفتتر عنهم وهم فيه مدرسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون قال انكم ماكثون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون قال إنكم ماكثون لقَج إاكُمْ بِالحَّ وَ أَكذَرَكُمْ للِحَِّ كَارهُونلََج إكُمْ بِالحَقِّ وَ أَكذَرَكُمْ للِشَقِّ كَارهون أَمْ أَذْرَمُون أَمْر فَإِنا مُبمُون أَْ أَذَرَمُون أَنْ أم مرَ فَإَِّ مُبمون أَمْ يحسَبونَ أََّ لا نَنسمَعُ صِربَّهُم وَنَجوهُم أَمْ يحْسَبونَ أن لا ننسمَع صِربَّهُم وَنَجوهُم بَل وررسُلون لدييهِم يَكتُبون بَل وررسُلون لديهِم يَكتغون قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ مَا يَصِفُونَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا وهو الذي في السماء إلهه وفي الأرض إله في السماء إلهه وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وهو الحكيم العليم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 ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا ان سالتهم من خلقهم لا الله وَل إِ سَأَلتًََّا خَلَقَم لا قُل اللهَّ فَأََّ يُفَكُون فَأََّا يُؤحَكُون وَقِيلِه يَ رَبِّ إِهاءُولِ قَوْم لا يُؤمنِنون وَقِيلِهِي يَ رَبِّ إِهاءُولائِ قَوْم ل فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فسوف يعلمون هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله